فَنَبَذْ النَّهُ بِالعَرَاءِ وَغُوسَقِيم وَأَبَتْ النَا عَلَكِ شَجرََةَ مَِ قُطوين وَأَسَلنَاهُ إلَ مَِتِ أَلفِدٍ أَوْ يَزيدُون فَآمَنُ فَمَتَّعنهُم إلَ حين فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ تَنَاثُ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَئِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ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 لا ق مَعلون وَإِ لَ نَح الص الصَّقون وَإِنا لَ نَحنّ لِمسَّشُون وَإِن كَ ل وَأَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ لَهُمْ لَهُ الْمَنْصُورُ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا اِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَذْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ثُمَّ حَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناق وعجبوا أن جاء إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُّعْجَبٌ وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَمِمّشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آتِيٰتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهِ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 ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب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 الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون والكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب